من الله ما عمل الدين تقوى الدين وهم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم السلام عليكم وصلى <تصفيق> الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه لا الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نواصل باذن الله تعالى السلسله التي نسال الله ان تكون مباركه في خبر النبيين وقصص المرسلين عليهم الصلاه والتسليم وفي هذه العشر المباركات العشر الاوائل من ذي الحجه والحج واخباره واحكامه وعظاته وعبره تستولي على الاسماع والقلوب تاتي قصه ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وابراهيم دون غيره خص ونص القران الكريم على الامر بالتاسي به يقول سبحانه وتعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه قد كانت لكم اسوه حسنه في إبراهيم والذين معه المسلم وهو يسمع هذا الخبر الخبر الصادق من رب العالمين يجتهد في معرفة ما كان عليه إبراهيم عليه السلام من علوم وأعمال ومن فضيلة وكمال ثم بعد العلم يجتهد في التأسي به والآيات التي استمعنا إليها من آخر سورة النحل أو من أواخر سورة النحل إن إبراهيم كان امه هذا مدح لإبراهيم عليه السلام الشيخ الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله عالم من علماء الأمة الكبار و كان له عناية بالتفسير عظيمة وحفاوة بالكتاب العزيز جليلة فسر القرآن الكريم على المنبر يوم الجمعة من الفاتحة إلى الناس وأخذ إضاءة من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أن هذا القرآن يشتمل على العلم الغزير والفهم الكبير والكنوز الجليلة فشيخ الإسلام التيمي رحمه الله لما سجن في سجن القلعة قال لقد فتح الله علي في هذا الحصن من معاني القرآن ما مات كثير من العلماء يتمنونه فندمت على اني ضيعت اكثر او كثيرا من اوقاتي في غير معاني القران شيخ الاسلام يحكي تجربه ويحكي منا من الله بها عليه بعد ان سجن في سجن القلعه ولما منعت منه الكتب والاوراق والاقلام اقبل على القران فيقول فتح الله علي في هذا الحصن يعني القلعه من, من معاني القران ما مات كثير يتمنونه فندمت على اني ضيعت بعض أوقاتي في غير معاني القران انشغل رحمه الله في سبيل الدعوه وفي مجابهه خصومها بكثير من الطوائف كالفلاسفه والمعتزله فدرس المنطقه للرد على المناطق وعلم الكلام واضاء الاخر هذه المسائل كانه رحمه الله لو سخر جل وقته او كل وقته للقران لرأينا العجب والعجاب يقول الشيخ غازي رحمه الله فسمعنا وصيه شيخ الاسلام وعقلناها فجعلنا خطبنا في القران ودروسنا في القران ومحاضراتنا في القران ومؤلفاتنا في القران يعني كتب ومحاضرات ومؤلفات كلها في القران الكريم أنا ذكرت هذا لأمهد لهذه الفائدة قال رب العز وجل مدح إبراهيم عليه السلام بعشر صفات في هذه الآيات من سورة النحر إن إبراهيم كان أمة دي واحدة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين دي أربعة شاكرا لأنعمه خمسة اجتباه ستة وهداه إلى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين تسعة ثم أوحينا إليك أن اتبع مله إبراهيم دلك هذه المعلومة تجعلك إذا قرأت هذه الآيات مدركا لي شيء من معناه قال وكل الصفات عطفت بالواو امه قانتا واتيناه في الدنيا وانه قال الا الأخيرة عطفت بثمه قال للدلاله على ان من اعظم مناقب ابراهيم واجل فضائله أن الله أمر خاتم المرسلين محمدا أن يتبعه وأن يختفي اثره أكبر من قبل إبراهيم إن رب العز والجلال أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا نبينا الخاتم أن يتبع إبراهيم ثم أوحينا إليك أن يتبع مله إبراهيم حنيفة هذه منزلة عظيمة ومكانة جليلة لهذا النبي العظيم مما خصه الله تبارك وتعالى به أن كل نبي بعده من ذريته أي نبي بعد إبراهيم من ذريه إبراهيم ربنا قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وللعلم كلهم من ولد إسحاق إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه من ولد إسماعيل كلهم من ولد إسحاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من ولدي إسماعيل الوحيد النبي الوحيد من ولد إسماعيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم اشتهر بصفة عظيمة ومنقبة جليلة وهي الخلة إبراهيم الخليل حتى أن عامة الناس يقولون لمن اسم إبراهيم وين أبو خليل وزي ما بقول اللي اسم حسن ويني أبو علي مش كده أبو خليل دي جايبنا من وين جايبنا من هنا واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا والخلة يقولون أعلى درجات المحبة الخلة أعلى درجات المحبة قالوا وسميت خلة لأن الحب تخلل شغاف القلب حتى لم يبق فيه موضع إلا وامتلأ بحب الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا أهل السنة والجماعة يثبتون لرب العالمين صفة المحبة أن الله تعالى يحب ويحب قال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال تعالى والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين فالله عز وجل يحب صفة ثابتة لربنا نثبتها لرب العالمين من غير تكييف ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين الجهميه ينفونها ولذلك لما ذبح خالد بن عبد الله القسري رحمه الله جهم بن صفوان او الجعد بن درهم كانت الحجه قال فاني مضحم بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ضحيه كده زي, زي المشي علينا دي جابوه مكتوف جنب, جنب المنبر خطب الناس وقام قال لهم في آخر الخطبه يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم القاعد دا انا ضحيتي القاعد ليه فانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ونزل وذبحه وقال ابن القيم اشاره الى هذا شكر الذبيحه كل صاحب سنه شكر اهل لو له هذه الذبيحه هذا النفي مبني على انهم توهموا ان اثبات صفه المحبه يقتضي التشبيه ففروا من هذا إلى نفي الصفه من أساسها فابراهيم خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا لما عُرِج بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم في السماء السابعة عند البيت المعمور وقد اتكأ وأسند ظهره عليه يقول العلماء كما تشرف إبراهيم ببناء بيت الأرض شرفه الله تعالى بأن يكون في السماوات عند البيت المعمر لما تشرف بتجديد البناء هنا الجزاء من جنس العمر ربنا شرفه ورفع قدره هناك في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام الوقفة الأولى لنا معه أنه حقق محبة الله تبارك وتعالى وامتلأ قلبه بها ولم يبق في قلبه موضع لغيرها وهذه هي من أجل الصفات أن يسعى المسلم في أن يمتلأ قلبه بحب الله تعالى ذكروا في حكمه أمر الله تعالى لإبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل حكمة مستنبطة ذكرها العلماء قالوا رزق إبراهيم عليه السلام إسماعيل بعد كبر سن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق وصار يا صار يحب هذا الولد إسماعيل وفي الحديث لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم خبر إبراهيم وإسماعيل كان يقول فلما التقى إبراهيم وإسماعيل سلم عليه وفعل معه ما يفعل الولد بأبيه اختصار لله المقالداء والمطايباء أه. اختصار ليه يعني الولد اكتلاك ابوه يعمل له شنو انت عارف زول مطول من ولده ولاقاه فابراهيم عليه السلام الان في قلبه محبه الولد وهذا امر جبل الله عليه الخلق زين للناس حب الشهوات الله, الله فطر الناس على هذا من النساء والبنين مش كده يا ما محبه الولد دي عايزاها تكلف يعني يقول لك ده لي دوره عشان يحب ولدي حاسه اني ضعيف في ماده حب الاولاد وعايز اعمل دوره مكثفه عشان اضيف درجه عاليه لا يا اخي دي الله جبلك عليها نعم ممكن يكون في شيء من القسوه لكن في نهايه المطاف يبقى ان الاباء مجبولون على محبه ابنائهم فقالوا في سن معينه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام اني أذبحك فانظر ماذا ترى امتثل إبراهيم أمر الله تبارك وتعالى وامتثل إسماعيل أمر الله جل وعلا ولم تمنع محبة إسماعيل إبراهيم من تنفيذ أمر الله عز وجل وهكذا أهل الإسلام ينبغي أن لا يمنعهم حب الأولاد وحب البلاد وحب الأموال والمساكن لا ينبغي أن يمنعهم من طاعة رب العالمين جل جلاله وفي القرآن الكريم قل إن كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأمو... واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسولي وجهاد في سبيلي فتربصوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون إذا شغلنا بهذا المتاع الزائل عن طاعة رب العالمين إذا كانت الطاعة في قلوبنا تأتي بعد اهتماماتنا كلها بعد الزوجات والأبناء وتجي بعد كده وكلنا ننبه في أيام العيد في زكاة الفطر كل للمسلمين عيب علينا كمسلمين أن نجعل زكاة الفطر من آخر اهتماماتنا المرأة تخبز والرجل يشتري ما به صيانه البيوت ويكسى الأبناء دي قضايا الهمة فيها عالية ويشترى ما يناسب العيد من ملبوس ووى إلى آخر في النهاية الصباح يوم العيد ماشي على الصلاة يقول لك الله تصور الزكرة ما مرغنا يا أخ الرأي كيف يقول لك بس شفت شيخنا ده بس بدا الشيخ في واحد في المصلى بيمسك زكاه الفطر سلمه له امرك من رقبتك انت بس قبل الصلاه طيب ليه نسيت ليه ما نسيت الخبز ليه ما نسيت الكسوه ليه ما نسيت الجير واللمبه والحنفيه ليه ده كان اول اول اول اول وما اشياء لا تحت من عمل ورقه وتمشي السوق وانت صايم تعبان تتحمل الصيام والتعب عشان كل يقول لك الدنيا عيد لازم بدري بدري يا اخي طيب ليه زكاه الفطر ما بدري بدري فلا ينبغي ان نشغل بدنيا عن طاعه رب العالمين وينبغي ان نجاهد انفسنا على ذلك هذا مقام خلاف هوى النفس النفس لا تريد هذا النفس تريد البحبوه والمتاع والزينه وتريد ال... لكن يبقى ان ابراهيم عليه السلام نجح في هذا الاختبار العظيم إن هذا لهو البلاء المبين وسبحان الله أمر بذبح ابنه بعد أن بلغ معه السعي وأمر أن, يذ أن يباشر الذبح هو يعني ما يوكل ما خلي ذلك نطبع لك لا هو بنفسه ودي قضية فيها ابتلاء عظيم لكنه ثبت ثبت وامتثل أمر الله وأسلم لله تبارك وتعالى حب وبقي القلب ليس فيه إلا الله من الأدلة على حب إبراهيم لرب العالمين أن الله تعالى لما أمره جماعه قالوا حب الله يهون على العبد ثقل الطاعه وأضرب لك مثلا شخص عزيز عليك جدا قال لك يا أخي أنا ما سافر السعودية وعايزك تجيب لي في المطار الساعة ثلاثة صباحا الشيء الفلاني وهذا الرجل تحبه محبة شديدة بدعز معزه شديدة حاضر عربية ما في نقوم بدري به ركشة نمشي ركشه ما في إن شاء الله به المهم أنا أقوم إن شاء الله أبيت في المطار ذات أنت الآن تجعل نصب عينك تحقيق ما يريد المحبوب والد صديق أيا كان بغض النظر عنهم المهم أنت ستتفانى ولذلك بعض المعاصرين يقول اذا احب العبد ربه تفانى في طاعته واذا لم يعرف ربه تفنن في مخالفه امره اذا عرفت الله تتفانى تتفانى في الطاعه واذا ما عرفته تتفنن في التحايل يعني أول ما بخلاف واحد تاني قال لك يا عاجز لك المطار الساعة ثلاثة صباحا نبنوه قال الكلام فلان يا خلينا قل له كويس نشوف الله أنا ما بقدر عيان وفتران وطوار يا عزار لأنه ما عنده قدر عندك ولا مكان عندك إبراهيم عليه السلام يكلف بأن يجعل هاجر زوجته وابنها إسماعيل الرضيع في البيت الحرام في مكه ويوم كل فبهذا مكه وادي لا زرع فيه ولا ماء ولا انيس لا زرع ولا ماء ولا انيس ما في زول ذاته ساكن في مكه بدليل ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع وادي حجري وياخذ ابراهيم عليه السلام زوجته هاجر الزوجه الزوجه وابنه اسماعيل الى مكه وعند البيت يضع اسماعيل وهاجر ثم يكر راجعا خلاص قف راجع وتناديه هاجر وهذا النداء جماعه ما حق نقرأ القصة كيف ونادته هاجر يا إبراهيم إلى من تتركنا وقال لها يعني بس كده قصة لا هاجر ذي الزوجة الزوجة أم الولد الرضيع والانبياء في رأس الهرم في كل المعاني الثامية المحبة والمودة والأخلاق النبيلة ما في زول يجيه وسواس إنه أخلاقه أحسن من أخلاق الأنبياء دم هوس وكان اللي قالوا عزيم أحسن يقول له في راسه ده لو جاءه بس كذا إحساس يقول لك أنا بتخيل تخير إنه ما تتخيري يا حاجة أنت أنت بصلي وسلم عليهم والزم غرزهم إبراهيم يا إبراهيم إلى من تتركنا الحمد لله الذي عافانا يا معا اس ما في ذول قالوا ودي مرتك النجعه <تصفيق> ولا وديها الضهيره ولا وديها الجبال وتعال ري خليها ده كان حصل امانه ما كان في مشاكل الله كريم ها تخيل الحكايه وديها ودا وين مع معاملوا والله غرية طرفية طرافيه لك في غرية بس فيها سبع بيوت وديها تقول لك لا الموضوع ده اصغر شويه انت يمكن يكون في فتوى ثاني ولا حاجه ثاني بصار يعني ما في يا ابراهيم إلى من تتركنا وإبراهيم لا يجيبها ما في جواب سؤال مرة مرتين يا إبراهيم الله أمرك بهذا الحكاة امر أمر من الله معناها أم الفقر ما بتعلم الغيب مشكدة أم الفقر ما بتعلم الغيب ما دي هاجر هاجر دي زوجة إبراهيم أسا أم الفقر دي اي زول زول موصوب بالصلاح الناس بيدوا طوال الصلاحيات للناس الحوالين وكلهم بمقادير مختلفة من علم الغيب والكشف عن المستور ووى الاخرية هاجر ما عارف انه ده امر الله امرك بهذا قال نعم نعم الله امرني قالت اذا لن يضيعنا انا اريد في هذه الوقفة أن أدلل على حب ابراهيم لربه وانه لم يقف امام هذا الحب عاطفه الابوه ولا عاطفه الزوجيه ابدا ابدا الطفيل بن عمرو الدوسي رحمه الله ورضي عنه من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الى الاسلام اسلم وعاد الى اهله فلقيه ابوه يريد ان يعانق ابنه الطفيل فقال يا ابي مكانك فانك على دين وانا على دين قال ما دينك يا بني قال دين الاسلام قال انا على دينك واقبلت الزوجه فقال مكانك فانك على دين وانا على دين قالت وما دينك قال الاسلام فأقبلت وقالت أنا, أنا على الإسلام ده دليل على محبة إبراهيم لرب العالمين المحب الصادق لا يقبل في ربه عز وجل أبدا لا يقبل أن يقدم رضا زوجة أو طاعة مخلوق على طاعة الخالق سبحانه وتعالى ولذلك انظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يهل بحج وعمره لبيك اللهم حجا وعمره وكان ابوه الفاروق رضي الله عنه قد اجتهد وقال للناس لا تقرينوا بين الحج والعمره واراد بذلك ما ذكر ابن كثير ان يبقى البيت مقصودا معمورا عمر اراد انه تمشي حج وتجي وتمشي عمر وتجي طوال البيت يكون معمور لكن السنه ثبتت في هذا أن النبي أهل بحج وعمره فقال عبد الله لبيك اللهم حج وعمر قيل يا عبد الله إن أباك عمر نهى عن ذلك أبوك قال ما, ما تعملوا كذا فقال ومن أبي حتى أترك له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف المحبة الصادقة السعدي ولا أبو ولا حاج صاحبه ساكت صديقه ساكت يقول له يا خنا إذا عايز على غتلة تمشي مع بعض الموضوع تخليه وإذا عايز تمشي في ده لا بيني لا بينك يقول لك والله يا خنا مقتنع لكن والله يا بس عندي صاحبي شديد قال لي الحكايه دي ما, ما لا يتخليها شان صاحبه شديد يخلي, يخلي يخلي السنة والكتاب يقول جل جلاله في رد على هؤلاء ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ وكان الشيطان الانساني خذولا فلان ده أي فلان هم من ما ضروري بس فلان أي فلان تخليل السنة والقرآن ستعض اليد ندما يوم القيامة على طاعته في ذلك فامتثل أمر الله تبارك وتعالى ونفذ أمر الله وكانت العاطفة بعد أمر الله أبدا ما تقدمت على أمر الله تبارك وتعالى كذلك دل على حبه لله عز وجل أنه تبرأ من كل أحد أشرك بالله حتى من القرابات قال جل جلاله إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون وقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الوقفة الثانية إبراهيم اعتنى به رب العالمين علمه واتاه الحجة يقول سبحانه وتعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ويقول جل وعلا وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين هذه القضيه كانت واضحه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة ومات رضي الله عنه وقد تجاوز الثلاثين مات صغيرا ومع ذلك كان فحلا عالما كبيرا من علماء الصحابة فأوصى بعض أتباعه وأصحابه من التابعين أن يلتمس العلم عند أبي الدرداء وعند سلمان وعند ابن مسعود قال له فإن لم تجده عند هؤلاء فالتمسه عند معلم إبراهيم من معلم إبراهيم أجمع الله شوف معاذ ده عجيب كيف تمشي لسلمان تساله ابو الدرداء تساله ابن مسعود وذكر له رابعا قال فان لم تجده عند هؤلاء فالتمسه عند معلم ابراهيم دبند ضايع في طلب العلم كما ان هنالك بند ضايع في باب الخلاف قلت لبعض اخواننا نحن نضيع بندا في الخلاف اذا حصل خلاف اسمه بند اللهم رب جبريل وميكائيل اسمه كذا اعني بذلك ما ثبت عن اسامه بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاه الليل بهذا الدعاء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 بحث فيه كتاب فيه شريط فيه تلفون شيخ فيه دعاء قيام ليل ضراعة فيه لا تزال طائفه من امتي لكن ما كثير ما كثير دعاء حصل اشكال تشيل تشيل هم وتصلي بالليل وتدعو الله وتتوسل الى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل شو والله شو ولا شو ولا هؤلاء الملائكه العظام فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ده كل ثناء على الله الى اللحظه دي الدعاء ما الدعاء وينو اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم في بند في طلب العلم اسمه معلم ابراهيم ده برضه يكاد يكون ضائعا ولذلك انتبه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى هذا الامر وواجهه هو كما قلت لك في اول الكلمه امواجا من الفتن وامواجا من الشبهات كان اذا اشكلت عليه مساله يحكي ابن القيم عنه يذهب الى بعض المساجد التي يقل اهلها في مساجد كده بالطبيعه ناس ما اكتر يمشي للمسجد من العين دي ويصلي ويمرغ الخد في التراب ويقول اللهم يا معلم ابراهيم علمني شو اللهم يا معلم ابراهيم افتقار الى الله وضرع الى الله ودعاء واحساس إحساس بان الله تعالى اعتنى بابراهيم ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وكذلك وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات وال... وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه ولذلك من الفوائد التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسير سوره الانعام في تفسير الايات فلما راى, با... رأى كوكبا قال هذا ربي بعدين فلما راى الشمس بازغة قال هذا فلما راى القمر بازغا قال, قال والصحيح أن إبراهيم عليه السلام قام هذا المقام مناظرة لا نظرا المقام ده إبراهيم ما عبد الكوكب حتى لا يخلط الناس ولا يخلط الناس في حق النبي الكريم إبراهيم ما عبد ابدا غير الله لكن من باب المناظرة وإثبات أن هذه المخلوقات لا تنفع ولا تضر هذا ربي فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون واحتج بهذه الآيات إن ربنا قال ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين والانبياء معصومون ما في نبي أشرك بالله أبدا أبدا ما عبد نبي غير الله أبدا فرب العالمين اعتنى بإبراهيم فأنا وأنت أيها المسلم نحتاج إلى حجة ندفع بها الشبهة نحتاج إلى بينه نستبين بها الطريق نحتاج إلى علم نميز به بين الحق والباطل خاصة في زمان الشبهات هذا نحن في زمن مظلم بالشبهات وكثرة المقالات هذا لا ينجينا منه إلا الله ومن الأسباب التي نتخذها في هذا اللجا إلى الله والضراع إلى الله وان نستحضر وصية السلف معاذ بن جبل يقول لمن يسترشده فلتمسه عند معلم إبراهيم ولا تعجب يا أخي الإسلام ذكروا في سيرة الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مجدد علم الحديث في العصر الحاضر ورافع رايه السنة الرجل الذي قضى أكثر من خمسين سنة في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروع نذر له العمر سماه تقريب السنة بين يدي الأمة عمر افناه في هذا يحكي أنه أشكلت عليه مرة مسألة كلمة في مخطوط بيقرأ في مخطوط المخطوط قديم والمخطوطات طبيعتها فيها نوع من ال... لأنها مخطوطه في مخازن وفي رطوبة ففي كلمة ما واضحة طبعا ما كان في طباعة زمان كتابه يهب الله بالدوات دي وده حبر إذا جاءت رطوبة بيحصل له شنو عدم وضوح فقال اجتهد في قراءة الكلمة دي غلبه فقال وضعتها على المكتب ونمت خدتها عجز قالها خدتها ونم قال وأحسست أني قمت وأنا نائم وفعلت شيئا وعدت قال وأنا نائم جاني إحساس كده إنه بشيت المكتبة عملت و ترايع ده بيقول الكلام ده يا محمود هل بيقول الكلام الشيخ الشيخ الألباني وهو يراجع مخطوطا كتاب مخطوط القصة واضحة يا جماعة مش يسا بيقول لك أنا بالليل زي قمت أفتاح زي عملت لي حاجة زي شريبت أموية مش بيحسان زي ده الشيخ أحس إنه مشى الطربيس دي وجه راجع قال فذهبت ونظرت فإذا بي كتبت الكلمة المطموسة الكلمة الغلب يقراها وهنايم مشى مسخ القلم وكتب كده ورجع في سرير النار لما عاين لقى الكلمة كان غالب يكتبه به ذات الكلمة الرائح عليه كرام ولا ما كرام من كراماتي رضي الله عنه أنا أريد أن أقول من غير الله يسر له هذا والله الذي لا إله غيره لو صدقنا الله في طلب الحق ولو صدقنا الله في طلب العلم ولو صدقنا الله يعني ربنا عز وجل علم في قلوبنا خيرا والله يوفقنا سبحانه وتعالى وهذا وعده الذي لا يخلف يقول جل جلاله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم والآية وإن كانت في قضية الفداء لكنها عامة أي إنسان ربنا قال عن أهل بيعة الرضوان فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم تعرف الشيخ الألباني ده نفسه بداية طلب للحديث جرى في مجلة المنار أن هناك تحقيقا لكتاب إحياء علوم الدين للحافظ العراقي بس لقى كده وبدأ يسأل عنه مجلة المناقض بش يسأل عنه في مكتبة لقاه اضطر يستأجر وبدأت المسيرة بدأت المسيرة العلمية المباركة فنحن بحاجة الى تجديد العهد مع الله في هذا الباب تريد علما نعم استعين بالله ونعم بالله لا ما تقول كده لا من داخل قلبك الله يعلم أنك محتاج إلى العلم الله يعلم أنك فقير تدعوه في الليل ونحن في أيام المباركات اكرر العشر الأوائل خير أيام الدنيا ندعو الله أن ييسر لنا العلم أن يلهمنا رشدنا أن يوفقنا لي. لأن ربنا عز وجل من علامتي ان الله اراد بي او, بي أو بك خيرا ان نفقه في الدين في صحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من يريد الله به خيره شنو يفقه في الدين فهذا ذكرته في باب العلم لا بد من الاخلاص ولا بد من الدعاء ولذلك جعل الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد حفظه الله رحمه الله جعل اولا أول أدب يتأدب به طالب العلم الإخلاص في طلب العلم بقي بن مخلد رحمه الله عالم أندلسي كبير له مسند يقول عنه الذهبي أعظم مسند من مسانيد أهل الإسلام ظل يطلب العلم في بغداد على حالة عجيبة جاء بغداد والإمام أحمد قد منع من الحديث أيام الفتنة فتنة خلق القرآن أحمد رحمه الله ممنوع من الحديث وممنوع طالب يجيب فجاء من المغرب ولاح سافر من بلاد الأندلس جاء حد ما جاء المغرب ومن المغرب سافر لحد يوصل وين؟ العراق قال يا إمام أنا جئت لطلب الحديث وجئت من بلاد بعيدة قال لا سبيل لك إلى ذلك ألا ترى ما نحن فيه؟ أنت بلاك شايف خليفة مانع ودي فتنة بالنسبة لك قال ما رأيك يا إمام أن آتيك في كل يوم في زي سوال، ألبس هدوما الشحادين وجيك الصباح أقرع الباب كأني أريد فتملي علي حديثا وانصرف وأعود من الغد رأيك شنو؟ قال أفعل خلاص اتفقنا اتفقنا بيقى يوميا الدغش صباح يدق الباب لامسه بشحاذين ما في داخل البيت حدثنا وتشيل دفتر معه حديث واحد يكتبه ويمشي ظل على هذا حتى انفرجت المهنة فكان الإمام أحمد يجله غاية الإجلال لصبره على طلب العلم أقول هذا التوفيق ثمره الإخلاص وثمره الدعاء خاصة أنه كان رحمه الله مجاب الدعوه الذهبي ذكر في سيرته في سيره بقي بن مخلد قال كان مجاب الدعوه جاءته راه في بعض الايام وقالت له اني اريدك ان تشفع لي لابيع دارا لي حتى افدي ولدا لي اسيرا في بلاد الروم ولدي في بلاد الروم ما اسره دارفت شفي لي ذل كده يشتري مني بيتي عشان ادفع الفديه قال افعل افعل ان شاء الله خذ كده زمن وصلى ودع الله تبارك وتعالى أن يفرج الله عن ابنها والولد في بلاد الروم قد كتفت يداه وقدماه يقول فجأة سقط قيد الحديد من يدي وقدميه القيد وقع فدعي الحدادون وضرب القيد ثانية وسقط القيد وثالث وسقط القيد فدعي الرهبان قالوا دي قضية حاجة خارقة للعادة يجيبوننا ناس ناس أبونا دير يشوفون القصة ديش أها الشيء ده بيت ربط كله كله رايكم كيف فقالوا سالوه هل له عنده أم هو بها بر أسألوه عنده أم كده بار بيا قال نعم لي ام أنا بها بار فقال الرهبان لا سبيل لكم إليه وأرسلوا أرسلوا واطلقوا سراحه لما رجعوا حكى القصة وجدا أن القيد قد سقط في الساعة التي دعا فيها بقيب المخلد لما هو هناك قال اللهم فك أسره القيد وقع فهذا باب عظيم افتقار إلى الله الضرع إلى الله عز وجل ووقفة ثالثة ايها الأحبة هضم النفس هضم النفس والخوف من الله تبارك وتعالى وعدم الاغترار بالطاعات مهما عظمت والله لولا أنك تعرف وأنا أعرف أن قوله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم لولا اننا نعرف ان هذا من دعاء ابراهيم لاستبعدنا لا ذلك يعني اجيب لك زول الثقافه عادي يقول له يا اخي في زول سال الله عز وجل قال, قال يا رب أنا ما تخزين يوم الغيامة يلا حدد الاجابه في الاتي يا اسماء ابراهيم عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم ابو نواس يقولوا جماعه كده يقول لك ده نوازيكم يا قالوا كابتشال شراب وكده مش كده يا شيخنا ولا ما يو. ما بيجي في باله ولا تخزيني يا زول والله يا جماعه نحن في زمن غريب كثره الاستغفار عند كثير من الناس نذير معصيه اللهم اغفر لي الله اللهم الله, الله, الله استغفر الله استغفر الله كثير كده يقول لك الزول لا ما ما شكله كده له زنب كبير قدر ما لاقي بس يستغفر الزول شكله كده له حية كبيرة خلاص ما كان في تحميد وتهليل وتكبير ما فيه يشبع معانا بس أكيد في حاجة أكيد في حاجة طيب انت ما سمعت يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فاني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من مئة مرة هذا رسول الله وقال أصحابه إن كنا لنعد لرسول الله المجلس اكثر من سبعين مره اكثر من سبعين استغفاره في المجلس الواحد استغفر الله استغفر الله اكثر من سبعين في مجلس واحد ابراهيم وقد سمعت صفاته وعرفت مكانته العلية يقول لي ربنا يدعو الله ولا تخزني يوم يبعثون خائف إبراهيم خائف من خزي يوم القيامة ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم بالله عليه وأنت أدرى بنفسك وأنا أدرى بنفسي هل خفنا حقيقة من خزي يوم القيامة أي زول بيقول لك الله يخافين يا أخ لا جواك زول ماشي لمعاينة حساسة فيها ألف مقدمين عايزين عشرة بيقول, بيقول لك الله هنا ماشي لكن الله أعلم الله أعلم فرصة ضيقة شديد الله أعلم بيقول لك صادق جادي يعني ما يقول هل خفنا من خزي يوم القيامة ان الخوف من خزي يوم القيامه من علامات اهل الخير والصلاح واسمع الى الابرار اهل الذكر والفكر والعلم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لا لاولي الالباب الذين يذكرون الله أهل ذكر يذكرون معناها مستمرين كمان ما مرة مرة لا يذكرون الله وعلى كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون كذلك فكر دائم في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا فقنا عذاب النار عجبا لهم مع ذكرهم ومع فكرهم ومع انشغالهم بالطاعة مع ذلك يخافون النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته الخزي أن ندخل النار وابن الجوزي رحمه الله وكان عالما كبيرا وإماما نبيلا تاب على يده آلاف وأسلم على يده مئات له مجالس وعظ تهز القلوب وتحرك النفوس. يدعو الله تعالى في بعض المواضع يقول اللهم لا تعذب يدا كتبت حديث نبيك ولا قدما سعت اليه اللهم ان اهل النار يعلمون اني كنت ادعو اليك اللهم لا تشمئتهم بي فهمينا يا معاذ دعوه يعني يا ربنا كان دخلتني النار بشميتهم في اهل النار دي. أنا في الدنيا هنا ما شافوني واعز أذكر وقت يقولوا في النار إنت جابك شنو هنا؟ ترى في الدنيا ما كنت شغال معانا واعز وكذا جابك شنو؟ اللهم إن أهل النار يعلمون أنني كنت أدعو لس سي... اللهم لا تُشْمِيتُهم بي إنك من تدخل النار فقد أخزيت ولا تخزين يوم يبعثون نعم هذه دعوة من عذب بالنار ألقي إبراهيم في النار من أجل الله ومع ذلك ولا تخزني طرد وأبعد وهجرني مليا ومع ذلك لا أمن ولا غرور يخاف بذل ترك ابنه وزوجته امتثالا لأمر الله ومع ذلك ولا تخزيني يوم يبعثون هدد واجتمعت الدنيا عليه وكتفوه ومع ذلك ولا تخزيني يوم يبعثون